Book 2 Neljäkymmentä seitsemän Sabatun wa arbaun Sabha wa arbaun Matkavalmisteluja Al-iadadu lissafar Al-iadad lissafar Sinun täytyy pakata laukkumme ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبي شنطتنا يتصعونوتا ميتان ينبغي ألا تنسى شيئا يجب أن لا تنسى شيئا تارفيتسيت إسون تحتاج إلى شنطة كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة ألا لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. ألا لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. ألا ونهر ماتك السكية. لا تنسى, تنسى الشكاط السياحية. لا تنسى الشكات السياحيه قطا اورينكوراسوا خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس قطا اورينكولاسيت معا خذ معك النظاره الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. أتعرضين قهض المكان. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. هل أتقطتي كرتان مكان؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك؟ خريطة طرق. هل أتقطعت متكوباً هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ هل أتقطعت ستنوارياً مكان؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك ما مطر؟ موست خوشت، بايدت، تذكر البنطلونات، البنطلات، والقمصان، والجوارب تذكر البنطلونات، والقمصان، والجوارب موست قروادت، فيوت، وبيكتاكت تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات تذكر ربطات العنق الأحزمة والسترات مويستا <تصفيق> يوبوفوت يوبايدات يا تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تارفتت <سؤال> كينكيا <صحيح> أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. تارفتت ننالينيا سايپوا يا كنسيز تحتاج إلى, <تحتاج> إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تاربيتت كامن همسارين يهمس تهنا. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.